أبي أخش من ذلك، لو اي وقت عاد رئيس صار، من أنا في بعض الأحيان أقول كذا كذا، أحيانًا أقول كذا كذا، أقول كذا كذا، أحيانًا أقول كذا الشباب هذه الطيران تستخدم في هذه المعالم القياس، كل دوله حتى لو حطتم جهاز جهاز نايك أو بيعملوا كذا بسرعة أو بنتظري، إذا كليشين زي قوي، قولنا قولنا بوزر، قولنا قولنا كده تكون مجدد لزيبشا مع اول نيه. كما ينا بده ايه عمدين فتنق بينا مزالة ولو مجدد معاية بصائف معاية مواتيك مواتيك. على سبيل المثال هتبتيك كده بسيط. يعني هم دوني كورد. ها? من في هنا تحديد تها شيء. هكذا تها بالنسل. ممكن تها بالمسل. دي حاجه دايم في المحادثات السيزونال اللي بتقولها كده بالصفه دي اللي هي السايد عارف مساحه السايد كده ممكن تقول والله هنا حطيت مثلا حتى هي كده هو هنا تمام هنا فوق هنا فوق هنا تمام فوق حتى دول ليه ولكن احنا قلنا عليها الصيد بتاعه والشام بتاعه فيها علاج كتير اوي زي ما قلنا نفسك كده ونفسك ازاي نجاحك انت سبب نفسك كده واعمل في بلاد وقت ما اتغير واضح او انا رايحك واديها المسافه كده اربع ربع ربع ربع ربع ربع انا قلت المره التالته سعر الصليبشن والاستيتس ديوليم المره الثانيه زيك شيء طبيعي حليل، نبدأ في الصبح، حلو؟ بعد كده نروح في الصيف، عشان سبعة ماسة في الصيف، هنتبينه في زعيم، في قناة، هنتبينه أمراض في ده. في هنا صلاية ديشة مزود ونوايس في أسرع. هنا تومايد ديشة مزود ونوايس تومايد. هنروح نروح او الجزيرة أو في الصيف. هنروح في الجزيرة أو في الصيف. Yeah. Okay. يجب أن نصعد. يجب أن نصعد. أنا أصعد في تلك. واحد. في اوله المسطايتس. اولهم ايه? المسطايتس. اذا كنتمعني ساعة تطورت بتاع في زي كانت هي هكون اكاسا المسطايتس في فرقة كله. ومعديل المنزلة ومعديل لو الخاص. بتاعنا او تطورت بس كثيرة الاوصول للمساحه الحاجه يعني المسايتس كده اللي في يعني في ايه الاكل ده تعريفه تعريفه خالص على هو اللي هو عباره عن ايه تحقيق وفي ذلك يمكنك واللي كانت في ايه يعني ايه يعني نفسها كل العلامات بتاعت ايه تقريباً هاد ايه? ولو انت عملت كانت شويه منه انه احضر بتاع النيه رجال كيف تقريباً كيف تقريباً كيف تقريباً بساعة تعيين تماماً هو الترميش الوضع في الدهنة كانت تعيين من احتف تعرفه ان المستاريس اقار عن زيادة للجيز في المقبض في السيد او او في بالمنبر بتاعديه صيد اللي هو ناس من اغلقاته. ولما اقول زياده بولتك كده يبقى اغلق بقى كو في منبر ساعة هو في لكن ما تحسين كمان؟ اللي موجودة في دبي. وده موجود في المسجد. في. وبعد كده على في بتاعها فسيولوجي بعد يبقى فاهم فاهم سيكريشن مفيد لا نروح من مجموعه الكو بايت لكن نوصل لانواع بس انواع ثانيه سموها تحت سالبو ساد كريديت مش الاعراض خالص لان زياده في الكو بايت سكر بتتعرفها اذا لو عملت دبرام معايا هروح فيها دلوقتي او هحس في بس لو حد تعريف هو إيه بتاع وبالتالي دي قصائق وقودة في المنطقة والزيادة في العدد بتاعها اللي بتكيب ميشة بكريشة. الزيادة دية هكتصر بحاجة جديدنا شغية ترفيلي اللي قدامة بتجيب ديالة عارفة. بتاعت ان هنالك تعريفة بالمسطرة سيدي سيدي بي هو عطارد اولى على وعندنا كل سنه وبعد كده وكل سنه وبعد كده وكل سنه وكل سنه وكل سنه وكل سنه وكل سنه يعني كل وكل في وكل من وكل كل واحد سنه وكل سنه وكل سنه وكل سنه وكل سنه وكل سنه من سنه وكل سنه وكل من وكل سنه وكل سنه وكل يعني ايه? ده يعني سن. ايه? وحلًا. ده طول ما بتاع ايه ده طول ما بتاع ايه فين? السيادة بنتيك ديكي ان تيكش عاديين فين ايش? بقوله بسيادة ده باقي بقولي ايه يعني السيادة ده بي ده بوصل حتى ايه ده تقول ده وقت ده ده, ده, ده, ده ها? بدي عامل او بقيه على انت بتاعت عن لانه يمكن ان هذا الوقت يمكن ان يكون هذا الوقت يمكن ان يكون هذا الوقت يمكن نحن يكون هذا الوقت يمكن ان يكون هذا الوقت واضح؟ ان ما هذا الوقت يكون في الوقت يمكن ان يكون هذا الوقت يمكن ان يكون يكون في الوقت يمكن ان يكون هذا الوقت يمكن ان يكون هذا الوقت يمكن ان يكون هذا الوقت يمكن ان يمكن ان يكون هذا الوقت يمكن ادرج و ايه? لكن انتبهنا انت اقيم زيارش النمبر بتاع دي نسايت فيه ايه? انت ان فيه ايه? والنمبر ده ربع اليوم ده انت خلف فيه, فيه, فيه عوامل تانية كتيرة بتأثر عليه، تانية قد يكون النمبر ده. بالصورة ايه? اه. كمير بير الصغير. لو حالاتي مرات زي بعض في ها؟ في وفي مرض تاني والحيوان ده اي مرات ده يتديك في الأن إذا التشريف ده عامل ألف ألف من أمر جايزي لكن خلينا نقول إذا كانت مستدلت ألف يتديه خمسين ألف في مور زيانة عموضيف ألف ده يعتبرها دخلت في الإنفرناشن والعدد ذات تبش ده وبالتالي اختبرات اللي نعملها في التشريف ده يتديه يعتقد نروح في ها لو احسن اتخلك ان سايت البروتين ستات الانفيكشن حاجه انا اقول لك حاجه 30 كده نروح في ال ياك الا ديشن في <صفيق> ايه في الاحواط ده عندك على كل ما يزيد النمبر كل ما بتزيد البروتكشن ايه كل ما ده كل ما بتزيد كل والاوضعيه ده عايزينها تبقى تقريبا كده على 7.2 مليون من مليون تقريبا في العميلات في ده بعد طبعا كده الاول من واحد اهم حاجه وضعت كده كده كانوا شارعين على طريق التيم بصته ان ده الكوست بتاعه عالي قوي او الكونفورم بتاعه غالي ده تاني تكون صحيحه على جره النفاثه تاكد النهارده جدا عشان ناخذ النهارده ولا حدين كان بيتلمم وبيعهم باختصار كده وثائق كان اي جزء من ده في كيف تقص؟ لو حصل حصل في الصيف البرك. البرك. في الدانتيل في حالة كنادق تبي منهم إيه؟ في الدانتيل قص في قص من الجينز لكن ده. كل واحد ايه الماستر قلنا لو كنتوا جودا تخش الايه فوق المسببات، العدد الباجيت 15 سيدي راكو او فسادات تحت الماستر ال من كده كوز اوفر ده هيتهم بكتير فسادات بتاع الماستر من من كده لكن في حاجات دي مصر هنا حاجات الموجوده عندنا لكن معظمهم بكتير يعني استاذ استريت، وماي كونت، وماي جيناسنا، ماستريلنا، إستريليا، ماستريلنا، حتى ليفسفاير، فراي، عنا كتير دي كلها كل الأمور كلها في مول وفيه ليس. ليس حسنا اتنين الكامفية. وحاجة ده بريدت الكوكس بتوفه. والمولد انا كازو سير لدي هي ده اللي واحد اكتشي شوية. ما عمدي بايكوتي. هي. اشتردني. اتريدت كاس موكرونا. وعمدي الاسفريجل اسفاركوتي. ما ما وبعد كده كل البكتيريا اللي تبطل عليها. كانوا جيكا ايه? مستحيل ان هو حاجات هما قالوا يعني استاكرك ثلاثه عايز اتذكر راي باي جي راي بوفت حاجات مشهوره ممكن في ممكن سفر في جيب على الصور السيجونه كده تجربه كلها لكن اهم حاجه تعرف في بس الموضوع ليس كده يا يعني ويعني المسببات دي كبتينا اول يعني هي والمايكرو بلازما روفس والكومبلاينينج بوك ك على طول ال... كل 4 اللي هي دي و في <تصفيق> في في في في أو استخدمت كيس أوراقك أو كيسين اي حاجه ممكن يعني يعني اما كل ده يعني في الأزر أو مكاوس بكتير بكمته. حتى لو ما بتجد ال المنتج او حاجة فتكشة يعني ديكي من بقرة لفكتل دوارة دا يعني فتكشة يعني لو في البقرة ديه هيزل فعلمات سواء يخف مباشره بالمشترهان او بالمشترهان او بالمشترهان او بالدور اللي بروسس ده مباشره من تاني بسا واضح؟ ده على التعريف بسين. اذا الفارميت اللي موجوده تحت او اللي في الفاير ويد او حتى كل حاجه او اي حاجه ثانيه موجوده تحتها او واضح؟ ده إذا اذا في ديتشاف باء عباره التوركيتينج وانا باكل هو في ديتين واحد واحد في الميتة. لكن لو ديتشاف ثاني او ريدك هنبص في, في, في واضح؟ ما إذا بتاع ده في كود أنا أوزعه على كتاب في مايكل ده ها في وفي وفي ممكن أو برين لينكين يعني اكتبت التاو شويه شوات المت قرار او بالهان او بالمت ماشينة كده واحد تاني او موضع في الممارسة وعن كده ميالكارسة مكسها او في الوردة او في اي وقتها تاني او بالترص اللي ادع لدها او بالمت ماشين او مع بعض كده. عندي او القبر بيكت اللي وبعدين عندي فيها الارسال وبعدين عدد البايروغانيت اللي احنا قلنا عليهم تمثيلنا البودره هتلاقي الدايره متخيلت من اللوحده مع بعض ممكن يجي من هنا لورا لورا دم وممكن يجي من البايروغانيتر من هنا ينزل لها دم البيع او من ده والعكس صحيح الموضه هي الدايره مع بعض هتعرف تلات مع بعض سواء البايروغانيتر او الكاب او الفايروغانيتر بتلوهم متلوحين مع بعض في ينام بنشر دم لكن انت عبر والصراع على التكتك ده بيتنقل تايلينج بطريقه مباشره او بشكل مباشر اما الفيروميت اللي موجوده ايه ارضيه او صوت او كده يبقى ببساطه الصوره حاجه زي نخش بعد على السيكل يا يعني تغيير في الستيل والريز بعد كده كده على على كل الفدييات صصرتم من ايه? الوقت كده بيزيز لجوباين على سيدي الاساس بتاع ده كل الفدييات او كل المالية او كل الحيوات اللي لها قبل صصرتم من حتى الراحة ممكن لديها مصايز. لاني يسان? يسان كاتب ضمنه وشي بولش جامل وشي مير نور كل ده صصرتم من المصايز. لكن كلنا كلامنا دلوقتي عالجوباين المصايز اللي هي لها, لها مشكلة ولاها على, على لكن يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن اول يكون هذا اول يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون كل المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان او طيب بتاعة سمع سنوات كده لان عز علاء اول ما عرواتي الموسم الرابع اينا ستبقلين في السبين. حاجة بتاع القافش النسبة في الطلال مفتر عدن. اقول تاني. السبينة بتاع التكيشن بالقير بتاعها. يعني بعد القافش نسبة في اعلى شوية. في شوية لكن في الجراي كمان في الجراي بير بتكون كمان وجود انفيكشن على على اكثر من بعض في بعض الامراض القاعديه تعمل ليشن على برا زي زي كمان بتاع الجديد دور ده بتاع في بعض الحيوانات دور في نفسها بتاع ثاني فاتحه شويه فبتدي فرصه ان الكروك بورس ايه اقدر ان على ايه اخصه الايه ال سي السي وده هيخلينا دايما في اكتر ايه, إيه؟ أتاين مرة قلت من او قطع المصايدز اه? ها؟ في الطراج اكتر من فتر ديلاكيش. هرى? في مصر هنا عندنا هنا في في اعلى بالشكل. او اعلى مشهور تانية ليه? مش عشان فكتور لا ولا عشان ايه سيف عشان فتر للطراج. والقالة في بسبب اكتور اكتر والفاتور التانية ووكتناك علىها في اول بلكي ده مش موجوده وبالتالي ان هي تعتبر ديف للقلب وبالتالي ده في فرصه ان ال تراي واضح فبفكر ثاني قلت لك ايه التري السيستم استفشن الامراض اللي ممكن تعمل دي في لك برضو ان الفورس تاك او يكون في السكريات او كذا لما عاوز التفضل على جانب كده تجي تعتبر فكشا بسيس قوزل بديك سموزل او ابراغ قوزل بليشن عن القدر مكتين لا اي معنى عنا تعتبر بديك سموزل خدفل مكتين او معنى دائم الابراغ بتعمل تجيس عن قدر مكتين كده زي اللي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 ده في هي خدت فوق بارد ده التالت وبعدين الفيروس بارتطور مع النوع والله ده ايه؟ بيعمله في امراض تنين هو حاجه صعبه جدا دهكو شوف بقى انت في سيت كويس ان انا اخدكم في العالم بالتفصيل ازاي بنبدا بيقول لك ايه في السائل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 صاعد أو السوادي سين كامر فيها هي بصاعد في من الناس الاولاني تبنت لأولادي تعب سيدوت تعمل تعب سيدوت تعب سيدوت تعمل تم بس هنا ولكن هي في الكوسايد ممكن تعمل كوكسايدوز لاي موضوع عليه بعض الفرازات اللي موجوده في السكري في زي بيعتمد على فيكس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 عند الله الوالي عاوز ندعم مصايد. بداية بداية. أيام وبكده النسخه الموجوده تحت ده بتقلل عمليه الشغل بتاع الليكوسايت او الباغوسيتوز وبالتالي يبقى شويه بعد كده في فتره برضه النسبه في الATP بتزيد الCD اللي انت شايفه كل اللي في كل حالات البقراء ده يجب ان نعمل الدراج. نصبة نصبة نصبة في الدراج وكثاني نسبة بسي اقول ده بطر التفافي يعني ايه هو بعد نفس Olha que é uma muda, que é a lesão que a gente pode. Mostra-lhe-me agora que você vê, a cada um tipo mais quer dizer o que tem e a gente vai ligar. Então, a primeira atividade é outra. O que é? A primeira é assim. O que é? واعطي اللي عشان اقول تاني. كل اللي ده عليها او واحدة بس. اللي هو في فوق اللي هي بس. أقول كل جلوب. أقول في المطبات تحت سكان علاجية يخشى على طريق الدرب. في بعض الأبرار تلبس مكياج، ووكل تحت الحين مع قطع وعديد. تكمل تبص بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس مثل الفيلم و المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في في المشاهدين في في يبقى الصف جاي او فيها يبقى فين فين إسم واحد, عشرة واحد. أو واحد تاني. اذا او اذا الصف يمثل من حالات مستقيم الخط اللي كان خط للينك كان ده نفسكم بعد مره كده اللي عليها ده مفيش ايه بتوع هو زيادة في ممكن إذا إن الصاب سب كلينك بالأوله سب كاس ودورنا، اللي كمان نورمال في مش اي تغيير فيه، كل التغيير هو, بتاع عشان بلاد هو في الكليس، الإمام بقى عاش مصايف، وأحياناً لا تنتهي المساج هم كل ده قالي الكليش التغيير، هو غير ماري، يصير عاجب، ماس الخمسة وستين حالات في في واصله السير على النقطة دي فاهم؟ بص بقى على لكن اقرا في نور والتشف كمان نور نفس شكله كل المشكله انت صحت الحاجه عمل شوية وهيسا وعنده واحده مفيش كل حاجه هيقول لك البيت اللي انت بتقيس وممكن ما تشفعها شكله كده في الكريس فيعني تعالى كل المحدد الاولاني تبقى فيها بايه كل تركه كل مره احنا ادين الحليب ده تحت الصفر تحت الاشطار والثابت الزد يبقى احنا هو لو واحد تطلع كده فيها واضح اللي ومعايا رسمه على لان ده احنا دول شغل فيه <تصفيق> لا بالماصايس. الكل فور بدأنا نزيدوا ويا عضو بطننا بحذار. طبعاً لو شوية، الكل فور ما مصايس اللي هي جيب شوية. بديت تفرط. عنا صار مشكلة. المصايس بزيد أكل مصايس. بيكون سارع. بس لا. غلط. من الحين لآخر بيعمل بطننا. الثالث بس ما عم بعمله كان Canrodsum arabata au 2 aau 3 aau 14 بتقول situation هنا ممكن situation تقع برعة في, في الوارف ال ممكن في ال 2 ممكن في التلاتة ممكن في 4 أعبة مش تبيك شعار في تفصيل عممjal جديك بصك في ممكن في ممكن في كلها. ممكن اللي في طيب ممكن اللي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 ممكن تبقى واحد او اثنين ثلاثة، أو في بركة مع بعض ممكن معك في كل غرفة على كهرباء على وقود، لكن أنا لما أطلع مرة، في لو الحيوان كل الأرض اللي هي عصارة جسم وصار جيد وباقي كل كثر من ساعات عشر ساعات من لو هو هيج كان فرصه برضو ان من ان من بعد ما ندعى على طول برضه والليل اكيد افضل او لكن مش في, ليه. كبيرة شوية شوية شوية في, من في ما تدوب حاجه هرمونه خدت ده اثر يكون في هوا بتاعه ده دايما الرموان زين أعمل بقى كشوية رموانات مرتبلاً يفتح اللي ينزل شويه سك كشوية متأخرة كشوية كاريسة كشوية مالك فيديه عارف زين. مالك زين. بلد على هو في على مشترك لتاك انا طيب. الاكيون بطلق ديوك فيه. ايه? عن بعض الحالات ممكن يكون موجود بس في لكن خصوصاً إذا لكن مفيش موجود في الاسترية أنا ذا القرار وإذا في الاسترية أكيد صعب في الأكيون موجود العين او الوجه اللي هي ما واضح في الجيل الجيل الجيل الجيل الصف اكيون الجيل الجيل الجيل الجيل بس لسه الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل اللي هو الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل الجيل لكن في مسجد التراكشن لكن في مدينه كونيشن في مدينه كونيشن مختلف في واحد في كورونا يوصل <سؤال> عالرابع في مدينه كوني وده كاتبت يوم بس كوني لواحد النوم يعني انا عم بدل ابيوت او ابيوت او صنعت في بتدريج من اقصى سند واي اي في العلاج اقوس مو ما او او يوم بصمت ايدك مش واضح وصح صحب الحاله فتح مره واحده في تاني في الاخير اللي كان فور هو عباره عن ايه اللي في ما في اللي ده عن بدل ما يبقى فيه بص بدل ما يبقى في بص بدل ما يبقى في، بص بدل ما يبقى فيه بص بدل ما يبقى فيه بص بدل ما يبقى فيه بص بص بص نشفى كده دي اهدل احناك عبرية نفوق هم بتاع عبر عدة شمع اللي فوق كده زي ما بقول السمع بالحاج تلع نفوق بمسيق وابتليم حكرة كده هتحلو شوائق بتاني جتين النهر تقال وطري يعرفك من حسن بيح نفسك اول تاني تقول دي مؤمن باي تعال لو دخلت تاني بالكورونا هتتاني من وطري الامر خير بيوريشن أطول ولكن الشيء تتحدث عن يعني التي تتحدث في السفر الى في الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى من الى السفر عميز شوية السوق ونادي في اي وقت واحد في وكل في انا لو وقات حال اهوان. دي كون الهوزة الاساسية في كتين. اجع دورة ده انتصار تليميكا. انتك تبينه خمسة واسعين كنميل. فيه الفكيل. <entendeu>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 حاجة تبقى الصمع مصطايتس. تبقى لكم ده حاجة ستاك تشوفه على طول بعد اللي عليه بتاع حصل ده في الكبد ده طول دي في حاسس حصل رجعي تاني الكيريه هيباتايتس طب ايه بعد بعد غالبا بعد أو فاتح كده رساله الفيلميشن فتح كده هتلاقي كلام حاجات ها الكره ده اللوش سرقت كده كان غريب بدل ما هو وبعدين بقى الكون ما عكس اللي لو طبعا كل سنه فيها. فيها ممكن احصاء الصفر كده دايما يطلعوا فوزي او لو انت شاطر وبسرعه في بعض الناس بتعمل التويتيشن المفروض ده اقول دالي انا كالدراسه مستايكس اللي مختصر بعد يعني اول التاكتيشن سببها الاستاذ كوري بعد اول دالي حتى الكلب ومشوش وبعدين كول وبعدين بعدين ستيكس كلاد المبات اللي بيجي يكون الفور سببها على دلسل. وبعدين طبعا في اول بدأ الحدث ده، وبدأ في الستة اربع ضرب مجاناً، في، في، في، وانهارس، في في في وانهارس في يحصل الكلام، في بيجي بعد ملالة. سبب بيجي أكيون او بيجي أكيون. خالي لما بتيجي يحصلوا رومانسي وممكن تعملوا التلف شابس عشان كده في الولادة لازم تجي تقول صورة تيجي بعد هنا سوري هنا يبقى كده برضه بيستقبل طيب ده هي يعتبر بقى الايثون الفايتس او التاكو هو بيخلي الحيوانات تحصل له كومبنسي وبوك دي خمسة من مية عشان كده اي حيوان بعد الولاد. دي تبرق على الارض كده ها هو زي معوشه كبيره كده في في لوشه موارد اوان ده في في بسرعة عملنا العليم زي ما لها نتالي تالي حاجات تالي تتالي يعني هم تكون بيكون سيرو بيكون لسا مختارا عشان حواليهم معا ما حاجات المصايقس يا الله ايه الان اللي هو السمر مصايقس تادي في yeah ده في النواة جيلي السمر ويقرأي ونحن نفع عن دهاني اللي هي باي جوج ماء بلو الناس بيكي اتراك ايه? إيه؟, إيه, إيه, في إيه مكان مكان. اللي بيجي في اتراك. وقولوا الاس هتا هو دراس مشا. الثاني التاني ايه? مكان ما تبايشتنا ان الاحفوة باي زي عشان اتراك ايه? ويقول تلك انا كيفة السمر دهان داعه هنا برضو رابط الصباص ده بيبقى الكرس بتاع البص او البت يبقى بص او بص نجيب بقى كده شويه الجرين واليوش بتاعته بتبقى حاجه زي كده نعمل صليب ده بيجي في البريكت في الدراي في البريكن ده ايه برده ووفي. بدي في السير في قوايدي. الكرابتر بتاع دي ني. بتبقى تيب. او بشكل تيب. تيب. بتبقى تي. او بتبقى تي. بتبقى شاكو. بيه. بيه. او يلوش بالتبق. قولت بمسيك كالهو في الووفي براسلشة. بس اتعارك او محتر بيه. بس اينا كي بزيبو صبص بعد قولنا الزوري. ما بلاسمة الصيكس. انه مرحبا حدا قمت كنت مليسة كانت ميت النزمة الصيكس. انه ماتت نزمة موت. هو اتباع اتباع ماتت النزمة. اللي هو او ان النصر بتاع الطول. كان يدور بتاع المضايا. او بتاع المضايا على بتاع تبقى فيديو <تصفيق> مره واحده في مربع عقارب بيجوا مع او لما بتظهر بتظهر صعب للمسار شكل البنت يكون فيه رقم مثل تعرفها اخر نوع هو تقريبا ببلاش موستايكس لو الوحيد اللي مش او وده مرض انت عارف بيحصل في الدوريشن روما كده طلع من عليه حتى لو مدة ساعة طويلة فيها السينشر تبدو عظيمة أو حتى في السباق عشان نفهم شو الصور اللي يعني قلت لهم رأيهم، قلت لهم أنهم تغييرات بلا صوت، يعني ما أكيد صوت هكذا. استعرضوا هنا لو كان شو هنا وصولنا هنا أو حتى مساحة تدور فيها ساعة طويلة مسافة ليش صورنا من هالمسافة؟ في شركة مصانع. اعمل في الكوتش ده خطوه ثانيه في التريت تعجوشه ودرجات سكرسسها حتى اقطع كمان وشويه ميه صابون وسيل عندك الناس ده التريت تحلها واحد في واحد في ال بعدها بنش البورت القوه دي بتعمل ايه الديفيد لما بتنزل الحاجات دي المصاريف قارن الضعف وقارن الضعف وبعد على خطوه تنته في تريد من الجيوش امر ميوش. الجيوش. يا مايسل. يا على الشرطة انت لا هو لعبارة عن كذا هذا لما تتكلم في شغلة ورخصة ولا أي كذا عن شركة بلي أنا عندي نودي في كذا نوع من الخصوصات الحيويه اللي مش السبب الجوفر السرير بالأول من الصح ونشوف ده. اسسنا واحد باي في الافتو الاسبonents بريد ما دهت ا servir ويباجب عادة ما ا estrat عدت سافر وانا ادخش بنفط احتفالي اعرف محتاجندها في واحد وقتfol ان اسمه فقال لبكر جيشن. فتار وعتناش اوقتي بعد عشرين ساعة خارج نديدة تريد نافي ا advis صح Tout PER بس كان فترك ها؟ لكن باس مدعوش هنا تحقيقتانيا بعد القضر ده عادي تبديك الانسائل ايه ده كي في من اتنين ها؟ في, في باص للباص وبالتالي, وبالتالي ده تحصال الوفاكشن من كده لكن باص هنا ده هنا وده في حاجة اسمها تغيير الوجه يقولك إذا هتكون أكثر من بروتوكول أو حتى نفس مع بعض، استيقع مع صيد وعلى البدء من الزائد إذا زائدك أيضًا حاجه فيه, في فيه في في مش تعملين أو الدولة المرغولة تراصل خصوصة اللي جاء دي كتير ها? ان انت مع التورد كبور هيزعب. ولو بتستخدم مع اي نور من التورد مفيش مشكلة بس بس هو وما كتير. اولا واضح? اللي هو نفسه <تكلمة> ده كتير. عشان تسترجل بتاعه مطلق. فعليك مش على دقان درس الهدف الثاني مع ثالث او سيطر مع سيطر. وقع. اي حاجة تريد من مركبات كديرة او هتلاها وراء. سيميلورس يومف سيطا. بتردلتة بنسليب سيطر ميسين بيوميسين. اه? شن تماغ. شن تماغ. مو في سيطرين. أفضل الموجة موجودة برة استعمل الدول لكل الواحد دين 24 ساعة. بعد ساعة نفس العمليه عن ميجي في الموجة في الله هاي البردوس او لسه وندر ضاير وفترة خلاص ممكن بس أستعير. لو سلت في دليل دي كلها هتبقى هتوبت لسه امتر في في بتاع. في ناس ممكن تقولك مش كل شوية أفعل. عشان تبديلك ان دي ده ما يبنوك. في ناس ممكن في ناس تستخدم زوج الميدان. الناس دلوقتي بتستخدم العسل بتاع موضوع العسل ده هتكون السكر الطبيعي في دي بعض وعصبيه ومدروسه وانت بتاخد بالك انت لو كنت تداخل انا اكد ممكن تزيد كده بقى زاويه لو انت مش بتستعمل حضر كويس واتفضل في الدار ويعمل فرشه لوكس صح؟ انا وممكن اصح لا تمكن تتاخد عدوك الاول كويس لو انت مش بتعمل كده انت قلت الجيش لو وجدت لوحده على الاخر الناس ايه وحيانا تت تبقى نقول اكي الصعب انا بتقول ايدي انت عايق. او حاق سألت في يا أخي <سأكش> أنا خالد، يعني يا إما كبر في البيت يا إما سكت في البيت يا إما نشكي، مرأة أو مبديل، وخلينا يحكي ليه وش نحكي، دار ضحورا مشوقة، مخاف، وتصح الحال وما الورق ماله، يوم شفت الورق زين عن حدوش واجه، تعبت كريبة فيها ونفخ شوي، نفخة دي وفاضية، إذا ما حصلش ورقة أول، تبغى ورقة عشان تجرب، ورقة حلوة محتاجة، يا أخي يعترض، جميل من كيس اي سؤال او استفسار وانا حاليا منتظر انت ماشي انت ماشي انت مره مدينه تجد عدد الزجنين وقفل في يجور تجيني موتا كتا بشوية مايه وقال تجوم عمدورة عمدورة ايضا ايضا ترمشك يجور في ناسة تجد زجن صرفيك بره يزونك بره تقلل يجوره تجد صفوق اول حاجة تجونه السرم المهمة او تجد احيوك وصنات مجمع خصوصا تكون يفوره محتاجة لذلك تجد وعلى ابتداء المدرسه واحد وبعد الحالات التانيه ممكن تدي صحه الحاله على هو وهي ال يا أخي خد خد خد وهي أكلت كل قطع سعيدة كل يوم لمدة ثلاث أيام ثلاثة أيام من الحياة. والحيلي ما في دين كجوة ماية مهدودة في السردلية بحيلي كدها دي. وده وا انا خليك انت الحاجات دي ولما بتتعكس او لما رنجوزر الكلام ده واستافه كبيره قدام اسماء كبيره مش دي هنا هاتيه الجهاز كل دعوه تعملوا بعد المحافظ هتشيل الغطاء وهتدخل الطرف ده في الطرف وبعد حضرتك تحط القمر الفوجه يا ريت كده تمشي في كده كده في البروتوكول بتاع المرض والتبادل انت بص على oh ده بالتفصيل في العامل. علشان وتركز على دي اللي هي بتاعت او النورمال السايز كالو في السي بعد ال 3 في السايز وبزيد ده عشان ما تاخدش طول بالك زياده في شبابنا بتاعتنا العربيه اللي يعتبر حد اقل طاقه عباره بعد الولادة في اسمعين بعد اتقام تطول البادة من يوم تطول البادة عشر عشان تيام مرصاش اليوم بزيد وفي البيت الستير والتكيشة دينه بزيد يعني تعملوا اختباط من ضيورة هيجي ده واضحه واضحه واضحة واضحة كل ضيورة ها قلتها فيها الى عددين والصفورة المتقام ومداركتين بتكون فاقي بالطروف ايك بالطروف بتاع ايه مطرفاني مموما طبعت تبتل في المان وقلت بتكتل السن احبط تبتل ورحكين اول واحد اولا لازم اعرف انا سليم وانه ما يبقى تكشى الديزيز من الهات من الهات الديزيز ده انعمل ما عازم وعازم تعال تعال تخلص نقطه تخلص نقطه النقطه بعد كده اعمل روت هيجيت فيشن عشان امنع ستريد ده المعمل ده والمزرعه دي المزرعه دي وبعدين اخر نقطه اي لو عندي تكسيكه تبقى كان اي ترسيس او اي اي, مطلق أي, مطلق؟ أي مطلق؟ لو طبقت كنترول دي نفس اي كنترول خدت مزرعه او حاجه عملت تكسيكه اعرفه تكسيكه ولا ايه طب لا وبعدين بعد كده خلص منه و طب بعد ما عليك مش واقع جبت مره سلمت علي الفيديو التقدير و تكشن الكوارت و تكشن حاجه و تكشن الحاجات دي هتبقى رابعه كده الكنترول و الوخزين معنا نفسها اربع بردو ازاي كده الكنترول مع اول الوخه اللي بتعمل تكشن او الفيكه او الفيكه التاب زي التك او الوخه اللي بتعمل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 او مفتل القضاء او مفتل جواب بايه? التمرين اللي هو مفتل في اللي هو التلح عليه. يهدى التالي هو بصيت او الوال صيت اسي. انه هتحده في العمل بالتفصيل ها وبالتالي هتسليم من المريض. او الروب عن السليم من ربع المريض وهكذا سانة بدا او التكشف. الخطوة التالية في الوقت. معاني انا اتبت دير. إن هي اوه. تريد من. بال... ويليميناشن. وال... او انا لما حاصرلك في عشان تبقى سهل عليه من قريب من قرر من او زي ما انتا بتقولوا انك قريبت انهم طريق اعد طب لو متعالجش الجزء اللي الكوروناتي راح ما تخلص من جامعه زايو او حقق الضاره والاربعات واتر واعملها كامل سهله يبقى اول حاجه بعمل كاش في كويس او ريبورت اللي بيتصين او بره في كويس كل شكرا على البيت وقلت لك في المزارع الموضوعه كده هتلاقي بار دكتور تحلبة من عريبة في البيت إياه تبدأ تفكر على اللي هو الدكتور تحلبة هذا لأنه وده كل يوم لاحفظ نوع أطبخ كذا أشيل بعدها مزرعة خالص ربيتو عار بسوس البكتريا لأحدها ولا لأحد غير وهذا كلها حلاة تاجد البكتريا العاف ودبس الفطر المداني والبوش ودبس الفطر العارق ودبس الفطر اللي كل اللي كل بكتير تستعمله في ايه في التسيب في في او الهاد بتاع البتر او حتى الفوز او حتى الكوره كلها اللي في التسيب كلها ده الكلام نفسه هيقوله لك منين كل ده كلام عام بتتكلم فيه ببلاش واضح اقول لكم على ده تمام نيجي للجد في كده عباره عامله كده جديده او متخصص فيها في او في رينج بارت دي دي وفي دي بوست دي على طول من توبر ميلتر مسايس تلو تعرف الاول لما يبقى ببعض يوم على, أو على, على في تيك تيك تيك تيك تيك بعد حجم البضعه سماع بوست ميلتر تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك والدليل بتاعه والهدف والفيلم بتقول تيجي اسمه الساينس اللي هو اللي من بره لبره او اللي انت بتنساه ليه او فاكر تتحول معاه من الهدف بتاعها انك تعمل كلمه بتتحول او بتتعدي والمفروض ان تيجي من ده يكون او افشت على التفسير اللي بره هو عادي لو استنى فتره او الاكس دفعها كنت ممكن يضرب حتى وده هيعمل بعد ما ويا عشان تاني وده او بس بس تعالى هيو لو هو ده الفك الجديد بس كده عمرها دلوقتي بالظبط يا احيانا قص استعمالها، العاديه ولو حطيته كده في حركه كده شويه ممكن دي تصفيها براجه شويه عشان كده احب بالنموذ والبطول او كده الاوي عشان نعمل نمو شويه في الكب كده هو دي كده هي تراي هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا في أجل واجبي مجيء. تعال. واجبي تدريبك. بعمله بعمل ماك بس. هكذا كوش أو إيرني تراي بيلز. أو من الحيوانات كيف؟ عباره مع عن ايه عباره عن أنا عباره عن ماك. أكتي أكتي مايوك. وطبعا الحيوان طويل مخلون معه بيز يتنى على السورشا لحس اكشن. بعد من ده في الضغط ده او في على الارضيه فترتيله تنقص الى 6^-4 ل 6 ب فبتكتب بروتكشن فيتر لضغط في حاجه مشهوره قوي ده ايه جو ولكنهم يمكنهم ان من اجل ان يكونوا مسؤولين من اجل ان يكونوا مسؤولين من من اجل ان يكونوا مسؤولين الدراي <متحدث> ما الصايص وبعملها ازاي؟ وكمان حاجه لو انا عندي فيكس بس عندي اللي كانت الصايص اقل من 10% لو انا فين فين عندي كده في المزرعه والصار عندي من باقي النسبه عندي عالية اكتر من 10 40 30% احط الكل بره وكل الكوارتر لوجيك عشان في شغله اخر يعني او اليف لو كده يحكي نعم. لو جاءت تحبها. لو جاءت اموزة فيها تلتك وردك ويزين. هو وردك وردك وردك. ووضع الفتل. التلتك بتقريبه. بتاخد تبنى ومسطف فتاة عاملته. ده اخر علي اللي اللي في دي خطيرتيève الاسحياة لعادة. نابين لكثيرını بسلام و vibracje بتيت التنب والت studio درايب ب��ون كيف بعدين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 ثري بعض دليل... في هي بعض المزارع بتعملها وبعض المزارع ما حاجه واحده بس المطابقات اللي تستخدم طول عباره يعني ايه بكتيريا بتستهلك كل السموم يا استاذ لنا هو فعلا تاني اقولها بقول كاش التوبيت عباره عن الجرين وتحت ده عباره عن كل او تقدري او انت تبداي تستخدمي بس بس في بعض المزارع في مصر بتستعمل التكسير التكسير في الاستخري سنه مشكله كبيره قوي بتاعته كده اهو وفعلا لو استخدم التكسير ده للسكر الوحيد ده او الاساسي ده بتنسي النسبه شوف اخر نقطه في يعني المسرعة عندي. بسين حيوان. وسلاح وشتاني باربع مرضو. بقود بتاعنا ها? مدخش حيوان حيوانات تبديد في العجل. بداعنا. من الالفون اللي هو اني لابده. اعجل اضطبار الالفون مصدق بسين. طرد ايه? في شعب. بلاس من حيوان او منيول اللي بتبديد. الحيوان اللي دي. وعلى الخامل اللي حيوان. ودخاني عندي. فانا خلا عرش دنيا وبنمشي لازم في من فولتر باي الاف ده او المايك اللي كان بتاع باي في الزرا هو بطاريه كامله في التيرمينال القاطع يا راجل عندك اي حاجه في الكهرباء ده هو ده بسيط اهو انا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 ما فيش حاجه بس كده شكلها كده في على بعض الشيء ها كلها عمليه شويه في لوه شنو؟ على كل من لا يعلم من أين جاء، بيجت ليقول سلام، أنت ها؟ شو هو؟ أقول له، لوه شنو؟ هو اللي يعرف من أين جاء. لوه اللي عارف من هذا رأسي مرهق.